وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إِسْرَائِيلَ أَلَّا, هدى لبني إسرائيل ألا تَتَّخِذُوا هدى دُونِي وَكِيلًا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 بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة أوجوهكم وليدخل المسجد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسو أوجوهكم وليدخل المسجد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسو أوجوهكم وليدخل المسجد.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 the medication that the God σε beg surgeries the said to God in him the good looking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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم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 فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا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 وَإِن مَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ مُبْتَغًا لِّرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا فَقُل لهم قولا ميسورا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 ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فَلَا يسرف في القتل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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها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 فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 قل لو كَانَ معه آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن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 إذ يقول الظالمون إذ تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 وقالوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم إلا قليلاً يَوْمَ إِلَّا إلا قليلاً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 وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ اسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقَ تَطِينَ فسجدوا إِلَّا إِبَلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طينا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء وفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَنِيلًا وَلَأُولَاءِ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّكأْتَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وَإِذَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ إِيَّامَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيَ تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 او تاتيا بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى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 إنه كَانَ بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يَهْدِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِ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 وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أيننا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قُل لَّوْ أَنَّتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فسأل بني إسرائيل إذ بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون.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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمِنُوا به أَوْ لا تؤمنوا إِنَّ الذين أُوتُوا العلم من قبله إِذَا يتلى عليهم يخرون